فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قال رواه الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث كنا قد عرضنا لكثير من مباحثه في دروس ماضية وانتهينا إلى الكلام على إكرام الضيف وعرفنا ان اكرام الضيف يكون على هيئات الهيئة الاولى اكرامه في الليلة الاولى هذه الليلة التي قضى كثير من اهل العلم ذو وجوبها وانه يجب على من حل عليه ضيف ان يكرمه وان يعطيه جائزة يعني في هذه الليلة بأن يقدم له من الطعام ما يزيد على ما يقدمه عادة وهذا الطعام الذي يقدم زيادة يسمى بالجائزة ولذلك عليه أن يقدم الجائزة إلا إذا كان غير واجد فإنه لا يجب عليه وأما الأيام الثلاثة الباقيه يعني اليومين الباقيين بعد اليوم الأول فيستحب أن يقدم للضيف ما عنده من طعام لا ينبغي له أن يزيد على ما عنده حتى لا يرهق نفسه وحتى لا يحرج نفسه وما زاد على الأيام الثلاثة فعند ذلك تكون صدقة فإن كان ممن يستطيع أن يدفع الصدقة وممن يستطيع أن يقدم شيئا زائدا على حاجته وحاجة أولاده فلا بأسه أما إذا لم يكن عنده شيء فيمكنه أن يعتذر من الضيف بعدم وجود ما يقدمه له من لا ينبغي للضيف أن يبقى أكثر من ذلائف فانه إن بقي أكثر من ثلاث لعله يؤثم صاحبه أي يضعه في الحرج أي يحرجه وذلك لأن هذا صاحب الضيف لأن هذا صاحب الضيف قد يتكلف في توفير الطعام وربما استدانه وربما تأففه وربما أدى تأففه إلى أن يتكلم في بما لا يليق فيتأثم بذلك وقد عرفنا أن من عادة السلف رحمهم الله منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما كان إذا أقام عند إنسان أكثر من ثلاثة أيام يتعمد بل يحرص على أن ينفق على نفسه من ماله ما زاد على الثلاث الأيام يقبل الضيافة المدة التي قرها الشرع وهي ثلاثة أيام فإن زاد على الثلاثة انفق هو على نفسه وعلى من معه بحيث لا يحرج صاحب البيت من أن يتكلف في ضيافتهم سميت بالجائزة لأنها شيء يخص به الضيف يعطيه اكثر من ما يقدمه عادة لنفسه ولأولاده فسميت بالجائزة والجائزة هي التكريم المكرمة التي يكرم بها الضيف ليس الجائزة دائما تكون في المقابل وإنما لأنها حق فرضه الشرع للضيف سمي بالجائزة كنا وقفنا في درس في درس ماضي عند الكلام على قوله لا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه أي لا يحل للضيف أن يبقى عند المضيف حتى يحرجه يعني بحيث لا يستطيع أن يقدم له من الطعام وربما آثره على أهله وولدي مع أن النفقة واجبة عليه على أهله وولدي وأما الضيف فأصبح بعد الأيام الثلاثة لا حق له في هذا الإنفاق ولذلك نبه الشارع إلى أنه ينبغي لمن نزل ضيفا على إنسان ألا يمكث أكثر من ثلاثة أيام ألا يمكث أكثر من ثلاثة أيام إلا إذا أحس أو صرح له المضيف بالبقاء ووجد أن في بقائه يعني ما يسر صاحب المنزل وأنه لا يحرجه وأنه ولله الحمد على سعاه فلا بأسه وليعتبر أن ذلك من باب الصدقة أن هذا من باب الصدقة فإن كان هذا الرجل ممن يستوجب الصدقة ويستحبها فلا بأس أما إذا كان ممن لا يحتاج إلى الصدقة فلا ينبغي له أن يبقى أكثر من ثلاثة أيام بل ينبغي له أن ينتقل وقلنا إن هذا الحكم كان يعني في بداية الإسلام ويكون في البلدان التي لا نزل فيها والبلدان التي لا يتوفر فيها الأماكن التي ينزل فيها الضيوف كالقرى والهجر أما المدن التي توافرت فيها المساكن والفنادق والمنازل فلا ينبغي له أن يبقى عند الضيف أكثر من ثلاثة أيام بل لو تيسر له أن ينزل في هذه المنازل المخصصة للغرباء وأنه يتناول طعامه في الأماكن المهيئة لتقديم الطعام فهذا أولى بدلا من أن يخرج غيرا قوله لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه قال يعني يقيم عنده حتى يبيق عليه لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها قال فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه. يعني إذا كان زائد على الأيام الثلاثة والخلاف في الأيام الثلاثة إلا هي أيام الضيافة وهنا أهل العلم يقولون إن كان هذا الذي حل به الضيوف إن كان فقيرا لا يملك شيء فلا ينبغي للضيوف أن يحرجوه وله أن يعلمهم بذلك أما إذا كان عنده ما يضيفهم به الأيام الثلاثة فيجب عليه كما عرفنا أن الضيافة حق للضيف ثلاثة أيام لأن الضيافة وإن كانت حق واجب لكن لمن يقدر على ذلك اما اذا كان غير قادر واما اذا كان محتاجا واما اذا كان فقيرا فلا يلزمه لان الفقير اذا لم يملك قوت اولاده لا يجب عليه ان يستدين ليقيتهم فمن باب اولى لا يجب عليه ان يستدين ليطعم الضيوف، وقد مر بنا فيما مضى من قصة الأنصار الذي أضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الضيف لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وشكاله أنه لا يجد شيئا وأنه في غاية من الحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى زوجاته هل عندكم من شيء فقالوا لا فقال من يضيف هذا يرحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف له بل استاذنا بعض أصحابه أن يضيفوه ولما أخذه الرجل وذهب به إلى بيته وأخبر زوجته أنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدرك بانه لا يوجد عندها الا طعام الاطفال لكن هذه القصه فيها ايثار حيث ان هذا الصحابي رضوان الله عليه وهذا الانصاري اثر الضيف على نفسه واولاده فاذا كانت المساله في دائره الايثار فهذا امر جائز أما إذا لم تترضى نفسه ولم تطب وليس عنده ما يقدمه للضيف وما عنده إلا طعامه وطعام أولاديه فتقديم الطعام لنفسه ولأولاده أولى من تقديمه للضيف ولهذا قال فأما فيما ليس بواجب يعني إذا كان بعد الليلة الأولى كالليلة الثانية والثالثة أو ما بعدهما فلا شك في تحريمه يعني يحرم على الضيف ان يبقى ليحرج صاحب البيت واما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة التي فيها الجائزة فينبني على انه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا ام لا وقلنا ان الضيافة تكون واجبة على من يجد أما من لا يجده فليس ذلك بواجب عليه فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيف به فإن قيل هكذا جاء في هذه النسخة وفي بعض النسخ قال فالأظهر يعني يقول إن الأظهر يعني إن الحكمة المتبادر إلى الذهن أنه لا يجب عليه ما دام لم يجب قال فإن قيل إنها لا تجد وهذا هو الأظهر إلا على من يجد ما يضيف به وهو قول طائفه من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوية لم يحل للضيفي أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته بل عليه أن إيه؟ إما أن يبقى في البيت ويتولى اطعام نفسه ومن معه بحيث لا يحرج صاحب البيت أو يتحول عنه كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك بأنه ينفق على نفسه ومن معه وقد يا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا ومعنى أن نتكلف للضيف يعني أن نكلف أنفسنا بأن نقدم للضيف ما ليس عندنا كأن نستدين أو كأن نستلف أو نحف ذلك فهذا ليس بواجب وهذا الحديث يدل على أن الضيف يقدم له ما عند المضيف فإن لم يكن عنده شيء فلا يجب عليه أن يضيف الضيف فإذا نهى المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء وأما إذا آثر على نفسه يعني أعطى ألزم أو قدم الضيف على نفسه هذا معنى آثر وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي نزل فيه قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وهذا الأنصاري أورد المحقق قصته التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل الرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله أصابني الجهد يعني أنه ما عنده شيء يستطيع أن يأكل منه ويريد من يضيفه ليطعمه قال أصابني الجهد قال فأرسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا لم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله عرض على أصحابه أن يضيفه أحدهم فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب إلى أهله فقال لمرأتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا يعني كل ما عندك قدميه له فإنه يستحق ذلك لأن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية فقال إذا فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وفي بعض الرواية علليهم حتى يناموا وتعالي فطفي السراج يعني عندما تقدم الطعام ليوهم الضيف انهم يأكلون وهم لا يأكلون وانما ارادوا ان يبالغوا في اكرام هذا الضيف قال ونطي بطوننا الليلة قال ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا قبل أن يخبره الرجل بما حدث وفي بعض الروايات خير النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إن شئت أخبرتني وإن شئت اخبرتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على آل هذا البيت الرجل وزوجه وأطفاله فقال لقد عجب الله عز وجل وفي بعض الروايات قال لقد ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة يعني من صنعهما الذي صنعاه تجاه هذا الضيف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 هم المفلحون فكانت خصلة حسنة بقي ذكر اصحابها ما بقي هذا القرآن و يشاد الله سبحانه وتعالى باصحاب هذه المكرمة اشاده لا يزال اثرها باقيا عليهم الى يوم الدين نعم هذا لهم الفو، هذه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منهم أن يضيفوه هذه الليلة، لكن لا يلزم منه أن يكون لها مفهوم، لأنه المطلوب هذه الليلة. واما الليلة الثانية او الثالثه فامرها متروك فلعله يسر لهذا الضيف او لهذا الرجل ما يغنيه عن الاستضافه قال فذلك مقام فضل وإحسان ليس بواجب فعرفنا من هذا ان الضيافة انما تكون يقول رجل غريب في بلد وعنده معاملة تستغرق مدة الشهر تقريبا هل له أن ينتقل بين البيوت كل بيت يمكث عنده ثلاثة أيام ثم ينتقل إلى بيت آخر حتى تنتهي معاملته نقول هذا ما هو ضيف هذا الشخص الذي عنده معاملة إذا كان ينزل في بلد فيها فنادق يسكن في الفنادق وأما أنه يحرص على أن يأخذ الناس قصصا ثلاثة أيام ثلاثة أيام فهذا ضرب من الاستغلال وهذا ربما اضطر الناس إلى أنهم لا يسكنون ببيوتهم نعم هو مطلوب أن يضيفوه في الأيام الثلاثة الأولى فقط وإذا قام أهل بيت في هذه هذه القرية قدموا له الضيافة ثلاثة ايام فهذا كافي اما انه يتتبعهم رجلا رجلا وبيتا بيتا ويريد ان يأخذ ضيافته من كل بيت ثلاثة ايام قد يست يعني يستحل المقام فبدلا من ان يقيم شهرا يقيم شهور هذا ما ينبغي ما ينبغي لان الضياف له في حق اهل البلد ثلاث ايام لا في حق كل واحد ومن اراد ان يقيم شهرا هذا يعتبر مقيم حتى الصلاة ما يجوز له ان يقصرها اصبح مقيما ولا لا اذا مادام هو مقيم فعليه ان ينفق على نفسه لان يلقي بجسده وبثقله على الناس فيحرجهم على ذي نعم على ذي ذي هذا هذا هو له هو له ثلاثة أيام فقط أما أنه يريد أن يستغل المدة ويقضي عند كل واحد ثلاثة أيام فإن قبل الناس ورضوا هذا من باب الصدقة من باب الصدقة لكن إذا ما عند الناس ما عندها ما ينزمها ولا يجبرها وهذا أهل العلم نصوا على أنه إذا لم يكن في البلد ما يوجد من أماكن يتوفر فيها نزول الغرباء كالنزل والفنادق وغيرها أما أنه يلقي أو ينزل عندهم إن كان برضاهم فلا بأس وأما أنه يلزمهم ويجبرهم فلا يجوز قال ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتعذون بذلك لم يجز له صدافته حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه فهذا نص وايضا فالضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقه الأقارب وزكاه الفطر قال وقد أنكر الخطابي رحمه الله تفسير تأذيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه يعني يضيفه به وقال أراه غلطا وكيف يأثن في ذلك وهو لا يتسع لقراءه يعني كيف يكون آثم وما عنده لأنه فهم رحمه الله أنه يعني الإمام الخطابي فهم أنه يتعين على على صاحب البيت على المضيف أن يضيف الرجل وإن لم يكن عنده فإنه إن لم يضيفه يأثب وليس هذا هو المعنى الذي فهمه الجمهور الجمهور فهموا أن المضيف إذا لم يكن عنده شيء يقدمه للضيف فيتعين على الضيف أن ينتقل من عنده ولا ينبغي له أن يبقى عنده حتى لا يؤثمه يعني يدخله في الحرج لأنه إن بقي عنده فالمضيف واحد من اثنين إما أنه يشعر بضرورة تقديم الطعام لهذا الضيف فيذهب وربما استلف وربما يعني بذل وجهه ليقدم له الطعام ففي هذا حرج له يقعه في الحرج او ربما قدم له الطعام وهو كاره وقدم له الطعام وهو غير راضي عما يفعله وهذا قد يؤدي إلى أن يتكلم أو قد يؤدي إلى أن يمتعظ أو قد يؤدي إلى أن يعني يظهر عليه الكراهية وفي هذا تأثيم له فلذلك نهي هذا الضيف أن يبقى عند المضيف الذي لا يجد ما يقدمه له قال وقد أنكر الخطاب تفسير تاذيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه وقال أراه غلطا وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراءه ولا يجد سبيلا إليه وإنما الكلفة على قدر الطاقة قال وإنما وجه وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لا يضيق صدره بمكانه فتكون الصدقة منه على وجه المن المني والأذى فيطول أجره وهذا الذي قاله يقول الإمام ابن رجب فيه نظر فإنه قد صح تفسيره بالحديث. بأنه لا يبقى حتى يسبب له الحرج والإثنان فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره وإنما وجهه أنه إذا قام عنده ولا شيء له يقريه به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى, أن إلى ما يأثم به في قول. او فعل يعني يصدر منه وليس المراد انه ياثم بترك قراه ما عجزه عنه والله تعالى اعلم وبهذا يتضح ان اكرام الضيف يكون مع الوجود والسعة وان له مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام وأن على الضيف أن لا يبقى أكثر من هذه المدة إلا إذا ألح عليه المضيف وقبل وعلم أن هذه الضيافة لا حرج فيها فإن علم أن مضيفه لا يجده وليس عنده من الضيافه الا بمقدار الليل اليوم والليله اللي هي الليله الجائزه تعين عليه ان يرحل بعد اليوم والليله